لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا إن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 صرنا على القوم الكافرين.